قبلهم من قرن مكناه في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قل سيروا في ثُمَّ ثم انظروا كيف كان عاقبة قُل قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعن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 فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بلغ. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدْ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 الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشره جميعا ثم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 من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية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 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل ايه ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دار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 والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم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 وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء إما الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 والبحر تدعونه تضرعا وصفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون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 لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضر نرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا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 ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ وهو الحكيم الخبير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 إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها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 واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم للك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون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 هدى الله فجهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما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 122. وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه 123. انظروا إلى ثمره إذا أزمر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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما ان عليكم بحفيد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 يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء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 وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتلين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 ان ربك هو اعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فقولوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياتي مؤمنين وما لكم ان لا تاكلوا من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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي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 فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وجعلوا لِلَّهِ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 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دين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 كلوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يحب الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَوْشًا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 أما اجتملت عليه أرحام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل كرين حرم أم الأنسين أم ما اجتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا.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 ذلك جزيناهم ببغيهم وَإِنَّا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرسون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 وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ لَا لَكُمْ وَصَائِقٌ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي بالله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم إلى ربكم وارجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم